الاسماء الحسنا وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا را نارا فقال لأهلهم كشؤ إني أنسنا رلا عن لي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدا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 ت اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وتبع هواه فترد وما تلك بيمينك يا موسى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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي ídháb át, és a bátyád át, a személyes ítéletemmel,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 والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما شئ خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها في الذي فيها سبل وانزل من السماء ماء فأخرجنا به وانزل من السماء فأخرجنا به أزواج من نبات شتى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 الزينة وأن يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَ بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا خفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن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 قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم استح فلأقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلب أنكم في جذوع نخل ولا تعلمون أين أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فقرنا فاقض ما أن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا رهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى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 قَالَهُمْ هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربني قَالَ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا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 دفنا موعدك بما ولكننا حم من من زينه القوم فدفناها فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له فقالوا هذا فَنَسِي أَفَلَا يَرَوُنَ أَن لَا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّهُ وَلَا نَفْعَهُ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِيَاتُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَٰنُ فَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هارون مَا مَنَعَكَ إِذ رَّأَيْتَهُمْ ضَلُّوا سَبْعَانِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أم لا تَأْخُذُ بِنِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَافَكَ يَا سَامِرِي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 سع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من آباء ما قد سبق، وقد آتيناك من الذين ذكروا من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيامة وزرا. 119. وقالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 112. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ أَمْسَنُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسُمٍّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصُّورِ حَتِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَبْمَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعْيِدِ لَعَلَّهُ يكون أو يحدث لهم ذكراء، فتعال الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحيه، وقل رب زدني علما، ولا قد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 وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةٌ سَذَنْ كَوْنُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا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 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل خروع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما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 قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحى بالصراط السوي و من اهتدى